أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة شهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله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 إلا الذي نعهدتم من المشكين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم معهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقدلوا المشكين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا قموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله رفيع الرحيم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 فَاسْتَقِيمُوا لَهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلِذِمَّةٍ يَعِدُونكم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كانوا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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بعيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفسوا قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين أئِي مساجد مَسَاجِدَ اللَّهِ على عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ وَلَا أَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ الله أَإِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أَئِكَ أَئِيَكُونُ مِن المهتدين.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 يبشرهم ربهم برحمه منه وربواني وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عينه أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي نستحب الكفر على الإيمان وما يتولّهم منكم فهناكهم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقد رفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ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 118. حتى يُعْتُوا الجزية عن يد وهم صاغرون 119. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون 110. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاو الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كُنتُمْ تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 161-عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 162-لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاد قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعد له عددا ولكن كره اللههم بعاثهم فثبتهم وقل قعودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبأوه ولا أوضعوا خلفكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك موالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجان أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يشخفون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أن أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يحادد اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنما كُنَّا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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَنَقَدْ قَالُوا وَلَنَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدنيا وما لهم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ ولا نصير.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 الأعراب وشد كفره ونفاقه وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما يوفق مغرما ويتربس بكم الدوائر عليهم داعيرة الصو والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات عيد الله وصلوات الرسول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 119. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 110. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 111. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 112. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 119. والله لا يهدي القوم الظالمين 110. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 111. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْلَى وما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يتقون.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 فَلَوْ نَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه